التسجيل السادس والستون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه أعمال الإنسان ثلاثة أعمال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح ولهذه الأعمال أحكام أهمها ألف الواجب وهو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه باء والحرام ما يثاب الإنسان على تركه ويعاقب على فعله تاء والمندوب ما فيه أجر على فعله ولا عقوبة على تركه ثاء المكروه ما فيه أجر على الترك ولا عقوبة على فعله جيم والمباح ما يجوز فعله فلا أجر فيه ولا عقاب وقد وضع الإسلام ميزانا دقيقا للأحكام قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالحلال هو الطيبات والحرام هو الخبائث